بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نقطه ام شاكر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ فَلَاسِلَ وَأَغْلَانًا وَسَعِيرًا إن التبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله وفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ الْمِسْكِينِ وَالْيَتِيمِ وَالْأَسِيرِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً أَوْ شُكُورًا إنا نخاف من ربنا يوم النعاس قم طريرا الله شر وذلك اليوم ولقىهم نظرتهم وشرورا وجزأهم بمن صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودالية عليهم عبادها وذللت قطوفها تبذيرا ويطاب عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت خواريرا خواريرا تِيُقَنْدَرُهَا تَقْدِيرا وَيُصَوْنُ فِيهَا كَأَنَّ كَانَ مِزَاجُهَا هَذَا جَبِينا فِيهَا تُثَمَّسُ فَلْسَبِيها وَيَصُفُّ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَرَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَضَرَتْهُمْ لُؤْلُؤٌ أَمَّا وَإِذَا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم في أبس دس خضر وإستمرق وحلوا أساور من ثمة, ثمة وسقعهم ربهم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصدر لحكم ربك ولن تقع منهم آثما أو كفورا وادخل اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما نحن خلقناهم وجلدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء تقذ إلى ربه سبيلا وما تشاء إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعزلهم عذابا أليما